سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا أ من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا واصلي كان م ل ق ا ت ي اليوم ينفخ في الصور I'm so- 「私たちは私たちのことです」 Yay!、Uh -huh. Oh.、Mm -hmm. فالفراش ا ل م ب ث و ث و ت ك ك و ن الجبال ا ل ع ه ا ل م ن ا ق ل ت م و ا ز ي ن ه فهو في ع ي ي ش ة ر ا ض ل و أ م ا من خفت م و ا ز ي ه ف أ م ه هاويه وما ا د ر ا كما هي نار حاز